شبكة إنشادكم العالمية تقدم هيهية هيهية هي سوريا مثل النار مهما ليل الصال طول جاي بعد الليل النهار سوريا رح افتيك بروحي ودمي رح خليكي رفرف علمك بأعاليك وأما حامي هالدار ارفع راسك انت سوري بعزك مجدك ثوري ثوري ارفع راسك انت سوري بعزك مجدك ثوري ثوري وبهمة شعب المغوار رح ترحل يا بشار وبهمة كل سوري مغوار رح ترحل بفديك بروحي ودمي رح خليكي رفرف على مقت الله حاميها هالدروب حامي وبحلف والله رح تتعمر ولازم لنحسن تتغير بحلف والله رح تتعمر لازم للأحسن تتغيروا برمان عيونك يا شاء Suriye metinlar o mahmal il salim, Toul jai بعد ha.